وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث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 في أذنيه وقرام فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم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 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ فَمَنۡ أَنَابَ إِلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ رَّحِيمٌ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ خردل فتكن في صفرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف قبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف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 إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يبعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجاهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزم ككفره إلينا مرجعهم فلنبيهم بما عملوا إن الله عليم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 بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير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 يجري في البحر نعمه الله يريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكون واذا وشن الموج كذبنا دعوا الله مخلصين له الدين فلن ننجاه لَّفَمِنْهُمْ مُقْتَصِدًا وَمَا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ فَخْتَارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي والد عنه فلا تغرغنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي عن ولدي ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرونكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرن بالله الغرور فلا تغرن نكم الحياة الدنيا فلا تغرن نكم الحياة الدنيا ولا يغرن قُلْ بِاللَّهِ الْغَيْبِ نَظَرُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في وما وان تدري نفسه